ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برصد من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 قل انني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم لن يصرف عن يومئذ فقد رحمه وذالك الفوز المبين وان يَنْسِفْكَ اللَّهُ بِضَرِّهَا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَنْسِفْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ